ثَُّ يَعْمَلطامَةِ يُخذهِم وَيَقولُولُ أَ شُركَ إََّذينَكُ تُمْ تُشَقُونَ فيِيهِم يَمطمَةِ الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين